وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 ربكم عظيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم، ولئن كفّرتم إن عذاب لشديد. وقال موسى يا إن تكفروا أنتم وما في الأرض جميعا، فإن الله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 جاءتهم رسله بالبينات فردوا أيديهم فغضوا أيديهم في أفواههن وقالوا إن كفرنا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعونا وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السماوات والأرض يدعوكم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 فأتونا بسلطان مبين قالت لهم غصلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتي كوب الثعل إن إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.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 وقال الذين كفروا لغسولهم لا نخرجنكم من أرضنا أول تعود أول تعود في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا وقاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد سيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزو لله جميعا فقال أبو عفان للذين استكبروا إن كنا لكم تبع فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله شيئا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 وقال الشيْقان لَمَّا حُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبَّتُمْ لِي فَلَا تَلُومُنِي وَلُومُ أَنْ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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّةُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرْغَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.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 جهنم يصلونها وبئس القرار واجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة يقيم الصلاة ويوفق مما رزقناهم سر وعلانية سر وعلانية من قبل أن يأتي يوم البايع فيه ولا خلل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ما أنفأخرج به من الثمرات رزقا لكم.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 ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزخهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار محطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئذتهم هواء وأنذر إنا سَيُومَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ نُجِبَ دَعْوَتَكَ نُجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ رُسُلَ أَقْسَمْتُمْ مِن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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقْرُوَانِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِينُهُمْ مِنْ قَطِرٍ وَتُوَشَّأُ جُهَهُنَّ لَعَلَّهُمْ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 هذا بلا غل الناس وليُذرو به وليَعلمو وليَعلمو أنما هو إله واحد وليَذكِّر عقل الألباب.